لقد رضي الله عن المؤمنين إبّي بيعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومرام كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدك الله مرام كثيرة تأخذونها فعدلك هذه وكفئ الناس عنكم. وكفأيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم سراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاطى الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولهم الأذبار ثم لا يجدون وهي ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل الله تبديله وهو الذي كف عيديم عنهم وعديم عنهم بقبل مكة من بعد أن أضفرت عليهم من بعد أن أضفرت عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوهم هم كفروا وصدوهم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أيبل ومحلا ولولا مدارم مننا ونساء سيمكم منهم عرّكم ما يفعل ليدخل الله في رحمته من يشاء لم تزيّنوا عذاب الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته, فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بنا وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق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 وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحمة وبينهم ظره ركعة رحمة وبينهم ظره ركعة سجدين يبطون من الطاه ورغوانا سماهم في مزههم من أثر السجود ذلك ما في الطغاة وما في الإنجيل كذرع أخرج شطه فآذره فاستغل وفاستوى على سوقه يعجب الظراء ليعوض بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصيحات منهم مغفرة وأجرا عظيما يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يد الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا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 وَاتَّقُوا لا لَّا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُم نَّادِمِينَ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعلكم ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعشيال أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة فظلم من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن مرت إخلاهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصط إن الله يحب المقصطين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 فَاصْكُم وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ اسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ يا أيها الذين آمنوا اتَّقُوا كثيراً من الْقَنْتِنِ إِنَّ بَعْضَهُمْ إِكْمُ وَلَا تَجْسَسُ وَلَا يَغْتَبَعُ بَعْضُكُمْ بَعْضَهُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتُوا رَحْمَةً إِيمَتَاهَا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رحيم.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 أعمال في قلوبكم وإكوفوا الله ورسوله لا يردكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم رحيم إن المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يبتغوا واجهدوا بأموالهم واجهدوا بأموالهم واجهزهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون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 بما تعملون قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذروا منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكننا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعيدنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاء أمرهم في أمر مريد. أَفَلَمْ الْغَمَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَا نَازِيًّا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَنَا مِنْ حُجُبٍ وَالْأَرْضَ مَدَّدْنَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنشَأْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبثنا به جنات وحرب حصيد والنخر باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحلينا به بلة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وعادوا كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وتمود وعادوا وفرعون وإخوان وعادوا وفرعون فرعون وإخوان نوت وأصحاب, وأصحاب الأيبة وقوم الطبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد أطعينا بالخلف الأول بل هم في لبس من خلف جديد كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وثمود وعادوا وفرعون فرعون وإخوان نوت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 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحط ذلك ما كنت منه تحيد في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنا في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القياء في جنة ما كل كفار عريض من نعيم الخير معتدم مريم الذي جعل مع الله إلى الآخرة القياء في عذاب الشديد قال قريله ربنا ما أطريته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تحتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بضلاب للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأذنبت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تعدون لكل أواب حقيق من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيق ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه أجبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نقي وانميط وإلينا المصير يوم تشفق الأرض عنهم سراعا ذلك حش علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والداريات ذراً فالحاملات بقراً فالجاريات يسراً فالمقسمات أمراً إنما تعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبب إنكم لفي قول مختلف يُفَكُّ عَنْهُمَا الْأُفْكُ قُتِلَ الْخَرَاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَضْلَةٍ سَهُولٍ يَسْتَأْلُونَ أَيَّا لَيَوْمٍ دِينِ يُمْرُهُ عَلَى النَّارِ يُخْتَنُونَ ذُو قُوَّةٍ طَقِّمُهَا ذَلِكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ إِنَّ الْمُطْقِينَ فِي جَنَّةٍ وَعْيُونٍ آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلهم من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا وفي السماء ربكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون أهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المقربين عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراب إلى أهله فجاء بعجل فقربه إليهم قال ألا تكونون فأوجست منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه رواة من علم فأقبلت إمرأته في صرفها فصكت وجهها وقالت عجوز عظيم قالوا كذالك قال ربك قالوا كذالك قال ربك إنه هو الحكيم العليم